بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدقك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن فضلت موازينه فأولئك هم المسلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فِيهَا معايش قليلا ما تشكرون وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ رَأَى نَفْسَهُ مِنَ التَّاجِدِينَ قَالَ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك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 وَقسممهُائِ ملَكُ مَا لَمِ الن أفسين فَدَلهَُا بعر فَلَماا ذَااقَ الش جَتَ بَدَت الهُماَا تَتُهُماَا وَقو ب قَا يَخْص فَ لَمَا وَقف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 قال اهدطوا بَعْضُكُمْ لبعض عدو ولكم في الأرض متقر ومساع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسين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 قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم وبي الفواهش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق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 يا بني آدم إن ما يأتيكم رسل من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 في النار كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا داروا فيها جميعا قالت اخرىهم لاولاهم قَالَتْ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا مُّزْجًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضَعْفُوا وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ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 وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِنْ فَوْقِهِمْ طَبَقٌ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِرُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَذَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ ظِلٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ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 الذين يفضّلون عن سبيل الله ويبغون ها وجهو وهم بالآخرة كافرون ومين هما حجابون وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم وَنا دوَوْأَ الصحابَ الْ الجََّةِ أَن سَلَُ عَلَْيكُمْ لم يَدُخُلُوهَا وَهُم يَفُمَرون وَإذا صُِفَة أَصَار مُمْ تِق أَصْحَابٍَّا لِقَاوا رَبَّّنَا ل تَجعَنا مَا عَُقَوْمِ الظَّالِمِين وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ يَا لَيْتَنِي عَرَفْتُهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أُنْعِمْتَ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ رَبِّنَا هٰذَا الَّذِي أَعْتَدْتَ لَنَّا جَنَّتَ عَدْنٍ ۖ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 قَدْ جَاءَتْ تُسَلُّ رَبَّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ وَيْلٌ لِلَّذِينَ مَا نَعْمَلْ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عنهم ما كانوا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 ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يقلبه حفيفا والشمس والقبر والنجوم متخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وقفية إنه لا يحب المعتدين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 حَتَّى إِذَا أَقَلَّتِ السَّحَابَ ثِقَالًا ثُقُلًا لِّبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ كذلِكَ نُخررج المووتَ ل عَكم فذكررون والبَلَد الطيب يَخج نَ باتُ بإذن رَبّ والَّذ خَبثَ لا يخج إللاا نكدا كذلِلك نُصَدْن فُآيات لِقَه يشكررون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 وَعَادٍ بَنْتُمْ أَن جَاءَكُم ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَجَيْلَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الفلك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 لَنَرَاك في تَفَاهَةٍ وَإِنَّ لَنَا عَنكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ من رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ آمِينَ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 وَلَقَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِثْلُهُ وَغَضِبَ ۖ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ ۖ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ الله بِهَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَتَظُنّوا إِن مَّعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ فَأَجِيْنَا هُوَ الَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا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 وَإِذْ جَعَلَكُمُ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ آدَمَ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين اصبعوا لمن امن منهم اتعلمون ان صانحا اتعلمون ان صالحا مرسل من الرب قالوا ان بما ارسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعخروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين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 وقد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفتدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين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 وَرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ ضَآئِفَةً مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُمْ إِلَيْهِ وَضَآئِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا وَضَآئِفَةٌ لَمْ الله فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بيننا وهو خير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 وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وتع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير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 إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ إِنَّ عِنْدَهُمْ يضْرَعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا قَالُوا حَتَّى عَفَوْا قَالُوا قَدِمَ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 قَالَ إِن كُنْتَ تَجِئُ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ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 وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْمُلْقِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إما إِنْ مَا أَنْتَ إِلَّا مُلْقِي وَإِنَّا مَا نَكُونُ نَحْنُ الْمُلْقِينَ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 فغلبوه هنالك وانقلبوا صاضرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون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 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَفْتَرُوا بِهَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ۗ أَلَا إِنَّ مَن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا يَسْتَعِينُ إِلَّا نَفْسَهُ لَا يَسْتَعِينُهُ ۗ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِن آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ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 وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي بارتنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وَجَاءَ أَهْلُ نَاحِبٍ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ جَعَلَ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إَّ haأula iimu tabbaru ma hun fi li wabawilummma kanu قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يغتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم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 فلما أفاق قال سبحانك تلت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي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 يأخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها وان يروا كل لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا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 وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غضْبَانَ أَسِفًا قَالَ ما مَن سَخَّرَ لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ مَاءً ثُمَّ جَعَلَ وَالْقَلَّ الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنُ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تَشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءُ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ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 يَمُرُهُم بالِالْمَرُوف وَيَنهَاهُ مععَنِمُونكَريِ وَيحلُّ لَم الطباتاتِ وَيحَذرِمُعَلَيهِم وَيُحلُّ لَ الطباتِ وَيحرهِمعَلَيْهِمُ الْخَبَاء إث وَيَبَرُ عَنْهُمْ إِصرَهُمْ وَْأَوْناال فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا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 وَمِن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى لاستسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجتت بَجَسَتْ اثنتا عشرة عينا قد علم كل عنات مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى قلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم وَإذ قلَ لَم سكُلها بِهِ الْ القَرةَ وَكلُوا مِْهاحيَثُ شِئْتُم وَكلوا مِهاحيَثُ شِئْتُم وَقولُوا حَّ وَدُخُ البابَ سُجدًا النَّغفَّكُم خَقي آاتِكُم سَنزيدُمحسِنين فَبَدد الذيينَ وَلَم منِْهُ قَلاًا الن غييع الذي قِيلَ لَهُ فَأسََّ فأرسلنا عليهم ريحا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعذبون في السبت اذ تاسيهم حيتامهم اذ تاسيهم حيتامهم يوم سبتهم شرعوا ويوم لا يثبتون لا تاسيهم كَذَالِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَعيذُونَّ قَوْمَنَا إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرًّا وَمِنَ الرَّحْمَٰنِ فَتْأْكُلُونَ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يتقون. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَجَيْنَا الَّذِينَ يَلْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا أُمِرُوا بِهِ كُنَّا لَهُمْ قُرْبَةً وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العطاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وَبَلَ نَامون بالِالحَسَناتِ والالسَّئاتِنَ عَهُم يَرجعون فَخَلَفَ مِنْ بَعْذِهِم خلَلْفُ وَرِتُكِتابَ يَأخُذُونَ ربَبَ هذا الأدنَا يأقُذُونَ رَبَه الأدنَا وَيبُونَ تَ يوفَرُ لَناَا وَإ يأتِهِمْ عَرَضم مِثهُ يَأخذون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 إ تَقْنَ الْجبللَ فَوقَهُ كَأََّهُ قُةظّأََّهُ قِرم بهم خزما آataنا قُ بق Xضم آataنا قُ بقة وَخ فيهلَ أنكُ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألت بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين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 فَتُهُمِكُ ابِماَا فَعَلَ المُبطلون وَكَذَلكَ نُ فَفِّل الْآياتِ وَلاعَهُم يَنِرُون وَتْلُ عَلَهِم نَبَأَّذ آتَينَاهُ آياتاتِنا فَن سَلَخَ مِنْهَا فَنْ سَلَخَ منِنْهَا فَأتْبَعوا فَكَانَ بِنَ اللَّاوين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 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه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 أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي بِلَاقُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَالْأَنْعَامِ وَأَنْعَسَ أَي يَكُونُ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ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 قُلْ إِنَّ مَا عِنْدِي عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتُ أَكْثَرُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ان انا الى نذير وبشير لقومي يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما توشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فَلََّا أَْقَلَدععوَ اللهَّه رَبَّهُ مَالَِن آتَتَنا صَالحَا دَعْوَ اللهَّه رَبَّهُ مَالَِن آتَيتَنَا فَالِحََّ نَكُن إَّ مِنَ الشَّكِرين فَلََّا آتَهُمَا فَالِحًَا جَعَلَ لَهُ شُرَكَ أَكمَا آتَهُمَا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 سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيموا لكم إن كنتم صادقين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 إ وَجهَ اللههُُ بينَ الزَّد الكِتابابَ وَهُو ييتَوَلنَّ الص الصالحين وََّ بينَ جَدعونَ مِدُونه لاَا يَتقعونَ نَصَكُمْ وَلَا أَو فُسَهُ وَإِن تَدْعُوهُمْ إلى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ فَذِكْرُ الْعَفْوِ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا يَنْزَغُ عَنْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سميع عليم إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ ضَائِرٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَ لَهُم فِي الْغَيْظِ مَا لَا يَقْصِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا قل إنما مَا ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم واذكر ربك في نفسك تضرع وخيفة ودون الجهل من القول بالغدوم والآصاء ولا تكن من الوافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون